أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي اشترى وكان ذلك من كنل هو سوف في الارض هو من ف وين الاحاديس والله فَرَنَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها النفس نفسه وغلقت Qala maada allahi inna huu rabbi ahsana للقادهنت به وهبنا بها لاء امرؤ رعبا انا ربي كذلك لنصر فاغن السو 117. إنه من عبادنا المخلصين 118. واستبق الباب وقدت قميصه من قَالَتْ <تصفيق> شهد شاهد من أهلها إن كان قبيل صوقد من قبل فصدقت وهو Och om han var en فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يوسف أغرق عن هذا واستغفري لبابك إنك كنت من الخاص